الذخَوا عَلَهِ فَقُ سَلَ إذَّخَدوا تَجَل إُِ بَشكَذول مِن عَم قول تَلجَل إ بَشكَ بولعَم قَالَ أَبَش الشَّتُِيعَ أن يلتبر فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن أن يلتبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القادصين قُلْ بِالشَّمْسِ تَجْرِي حَتَّى تَغِيبَ فَتَكُونُ فِي لَمْقَادِقٍ قَالُوا بشرنا من قال وَمَن يَقُومُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضال تَسَالُونَ أَرَأَيْتَ مَن كُنْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ قَالَ إن شاء لنوط آل إنا لم نجدوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا قال انكم قمتم فادعو بالج ما كنتم فيه يمسرون قال وريناكم ما فيه يمسرون واتيناكم بالحف وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت فأسر بأهلك بقطع من لَنَا وَالتَّبَعَ أَلَمْ نَأْرُضْ وَلَا يَرْكَبِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَالُوا إِنْ إِلَىٰ هَٰذَا كَانَ أَمْرُنَا وجاء أهل, وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن هؤلاء ضيفي فلا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُزْغُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَعْصُوا قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قالوا أولن ننهك عن